دانجي يگرتو رادوي هولر برنامج تنلا قران تيبگي اما دو پیش کاش کریم و میوانداری مامست اسماعیل نوری بر نامی از قرآن تبعیت بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين صلح و السلام علیه سیدنا محمدی علیه آل محمد سخورجمعین بارزان بی صلاع دنجی گرفتو خوشحال اندوباره با خدمت دان دادگین وا لبوب پیش کشکردنی علاقه چنیه ل برنامه که تام برنامهی صنل قرآن تیب گین هر بار میوان میوانداری بارز ما ماست اسمعیل نوری توی جرولی کالر لذت است قرآنی کن معلومه لایز نبتن ل عقایدی پیش شوباسی او یا ساور سعی نمکت لخدمت زنابتان که اکو بنمایک لبومان تا وقتی لقرآنی پیروز بزوانی حالی بینوته بگین پیوسته رتبیم یاساور استعنب کن لآخره بردو تیش من خسته سر وشي متشابهات تیجشین ل لرزمان وانی و لروي و لروي لروی استلاحی و لقرآنی پیروز چون بکارهات و چون زار بکارهات و هروها حقيقتي او متشابهات سيا سيد بوارك داقر تواكا باسماك در القي بيشو زياتر متشابهات امعاتان داقر تواكا بايوستا با روداوكاني بيشو لسردمي انبياو اواني بيشو هروها روداوكاني بايوستا با روجي دعاي و هروها او حقيقتاني كلا بو نور لما لكو سماواتي ارض رنج دا داته زياتر أم آياتنا متشابهة وتشق ما خسر. هل وها تنمونيش ما القرآن بيروس خسروا هل وها آراء علماء زنان بيرشوش ما للسر أم باب تخسروا. أمره لخدمة ولا خدمة ما مستعبارز ما مستع إسماعيل دتينا سر موضوع إيش بابتيش نويكا زور كمله باسقاه. بابتي تأويل القرآن بيروس حقیقت تئولتیا، لرز معنوانی معنای تئولتیا، صنجر بکاره تو لبود سخوای گورا بکاری هنایا و سود گور دغدغین لو، آه و شای و لو حقیقت لو یا صورت سایه. حالا القيام زارمان ان شالله تیش کی دکهای نسرو زیاده دست نبند جو بنوانی. جو بار بخیر بیمار مستعیل. بخیر هستند دکهای گورا توفیق ما مدل باید زیادتر بسينا خزمتي او وشية لقرآن بيروس كحقيقتي تأويلة بسعنين سرطاء ام وشية لاروز معنا واني تسمعنا اكدب اخشتنو اغاتي الشيء بقي السر بسم الله الرحمن الرحيم دستواجي تأويل اصلكي اولية يعني همزة واولة ومشددك رأى اول يؤول تأويله واتا يا كمشت أصل الشت إن جاك مشدد كراني أولي أولي تأولا يعني جراني شت لبو أصل لزمان هو واتاي كيتي بيقومان دارا بهزو واتاي زمان واتاي زاروي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 واتا والشك من هبيتن واتا شي روالتي وعش لو واتا بيوزن كهل دقيري أو بلا نبوا مرجى هما هن هبيتن لغن سر لسر بوصيون يبو ما يعني شيء او معروف يعني متداول زربي خلق ك دستورج تاويلي جالبتين اولك داتو بريتيل لوي لاداني وش لواتع اشكال هيك بواتاك اجري هيك اواتاي هالبجريتن او واتاي هالبجريتن بلا ما عمرجي او انا عمرجي لبدانك واتاي خ غنزاو بتنقر قرانه وسنته راي دو او لوي او تاني كلا بردستمان أو تقران كلا بردستمان ده هي كواتيه هي معاني لخو ده هن دقريتا هروها معرفة وفلسفة البشر يزهنيش بشري جيشته معانيك كبحسابي خوان بقمان خوان نهاية حق يعني سابته اشتاش يا خينيا علماء دلندبي أو تاني كلا روزاهيلي معناه شيء بلا مش شنيل قو معناه بشر في دبي معناه كان لقدر بجون يعني لقريه هناك توفيق بكن رائد وما بش لعلماء رئيس يم كهيا القديم أو سيم سيم كهي هيرمونتيكا هيرمونتيكا من زمان أو هاي ترجمة ما برای تأیید دادن که هر منطقه جور کلازنان دخویند ریس العالم لیرج دخویند ریتن دلیل دق هر گری کملا جواته یعنی اگری کملا جواته لوازیات دلیل خوین رواتا به دق دبفشی دبفشیت نج دق که خوی راست خو واته شیه بی که کملا کلازنان برای ویدادنه به تأییدو هر منطقه برای بیگنه یعنی متسعی أمال دبي بين دخين كأوتها نال راسه يعني رازني القرآن ده بتسويها تايك هاتية. بلي, بس بلي. أم حقيقة كي يعني ولكن يجب القران في مسجد دو اجل ان يكون من اجل ان يكون القران في مسجد من اجل ان يكون القران في مسجد من اجل يجزر يقدر قادة فلم ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وأحسن تفسيرا لسوري فرقان هات يا فرقان هات تسيف شيء بس أوزاره هات يا هات سان رب تشي بول موضوع أيوة إني بقى متى الدعاء هو مصطلح بتم مصطلح اللي بوا تيجي يشتنو بين كرديني تفسير زور بكارات ياوم لا يزال المدارس تفسيره وانا دراسة زور بحر حال او ربط به ما اون زاخه ما اون يا مباشر بلا ما مباشر ربط بيو بلانده پاس ماك كلمه تاويل لقران ده حفذ جرات حفذ جرات من تن يا دوجاريان لروي استاني نزيكه تر زاروكي children, theictus of men, key areas, النساء Taqaaa Avaniyam, passport tomararن oven oven oven oven oven oven oven oven oven oven oven oven oven oven oven oven oven oven oven oven oven oven كهف oven oven oven oven oven oven oven oven oven يعني زيار، أقول بوماروم كي ولا قرآن سوين بكراتي. استا وقت بنؤمن وآتنا ديننا وبعض الشيئن تكن آخره حمود باسكين. بلى. هم. خوا لبنا منا للصراي إسراء زفرمي وأوف الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويله. أجرشتن بيوانك ريان شيشاتن. بلى. أو وفي بني يعني أمك دار من برام بني يعني وَخُوي بترأي بيشون أوج بترازويا ركوبية كدا دورانة دكرياتن دا تبي بوي بكرياتن بالقصات ما أو كردارش باشرين كردار دهارك خيره يعني سيغي تفضيلة يعني زوزر بعشا وباشرين قرانوشة يعني بيواني كرنشت ب فرازو إذا درانا باشترين قرانوه لبو أصل ملا. كوالا أصل هروا للسوري نساد فرمي يا أيهو الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر همان تعبير بخانج ذلك خير وأحسن تعويل ذلك خير وأحسن تعبير كواتا أي برواد جرالي خدا جرالي <تس> <تس> نیدرای و کی هروها آنی که صلاحدار و فرماران لسری و لخودان، ل مینکم، مینکم، میانی من المؤمنین نامن غیر مؤمنین. اگر هادو گرفت و چه شغرویده، او بیچار نوالله با خواو نیدرای و تدار لا سعود كيكيو برواتا بخواب روزي دوايه جران لكاتي تنازع لكاتي ششاو قرفت ذلك خير باشرين شتا واحسن تايده باشرين جرانو او كاتيكال تشسل لنيوان مسلمان دروز دبي، بقرر نوصل أصلي باشتين يعن يعني واتو نورشي تؤيلة بمعنى زمان واني كه. يعني ما. يعني جرانووي هربابة في نوع بنية تأصيل الشرعي تأصيلي شرعي نوع لدي تأسيس كدني فهم كرني أو مصطلحين نوع لدني هر نا مهم أن خال الرئود وعاته تي مندغيني كدستوارج شو كباس ما كر لزرين ده بيشوت ليش استش تاكي ده كم خوا هيز دستوارجش خوي بزي نالتن إلا راس تخول الرجاي صندها عاد الرجاي نموذج روندكات <تصفيق> روندكات <تصفيق> وها <تصفيق> مقصده <تصفيق> كيم ما لو كلمة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 Okay. Often he talked about it её. But وتعالى you كما about itё, it's gonna be لمرتجدية كذن أو أخوان مززين عملي داعي هل لبون منا السلام بيقولونها مومان دزاني يوسف عليه السلام داستانه كيبو قصة كيبو شوي دسبي يوسف لابيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين. ماله. قال يا. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. حتى دقاه تود فرميوك ذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحادث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوبة كما أتم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم يوسف عليه السلام من دالب لخون دابيني يازد أستيرو بخور مانك كورنوش لبودة خونك هاي لبوبابي يا عليه السلام كأيوج نبي الجرّاة وتي أو خوني لبوب كانت مجيرة ما لناك فرت فيرك الشيطان دش من هتي دروس دفاع لا حسّادته إلى خوا وديارة أبو هركن دش يعني الدعاء نسيني هاي إنجيل أوج مهم بيدا فرمتن خوا اشتبال يعني كوكرتنوة. أولا قرآني لبوت أنبياء هاتي لبوت أنبياء بكاراتي لبوت غير أنبياء تابدار بكاراتي يعني كوكرناوي همو خاصة باشاكان لمروفك اجتباه اجتباه خواه بيدا فرمي عكم داري خواه خاصة باشاكان لتوكو ذكات تواه هروها هروها فير الدكا تعليم الدكا شون أحاديث زميل حديث يا لقاء بـ لوير مانكر حديث بريطيا كان جرنجة كان. هوالا كان باسي خاني باسي في غنبرانو مشريكي نو صالحينو إلى خ أو أنا هرو كده ببتأخذ دي يعني دقة ريكوبيك ومحتوي أو كدواج ريكوبيك يعني كده هو بيشتري دقة كسيب كسرودا كسرودا ده سوبي خاطن خوف يدي كردية تبغى يشتني دقة ودقة لا بس خلك خلك أبوه خلا شيء هذا ذس فرمي ذلك مما علمني ذلك ربي مما علمني ربي لاخوياك خافيرك لله خافيرك يا ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب خو نعمتي خوي لسرتو تعود خلص آل يعقوب شو هر شلون بيشتري خواني عمتي لقر باواني توك بك وإسحاقا و اسحاقا شوك خوا زانه بورد كاركان هلوها احكامي إشكاني خوي دخت لقد اردت ان تكون هناك اشياء كوا يعني اشياء لتكون هناك اشياء لتكون هناك راست لتكون هناك اشياء لتكون هناك اشياء لتكون هناك اشياء لتكون يعني مثلا خو باسي او شتانه د خاتن او ش باس يمكن عملي مباشر مانداتي كتشون مثلا يوسف عليه السلام او علمك اخوا بخش تشون تطبيق باش زمانك غتان همتان دا سنه خيدزان زن ك يوسف عليه السلام بره خان ك دوك تولاتي مسرول يندر كتناو خانه ود كد صلات داري اولاتي أو بنو أليش دوي أو آفرته يدربا فيروبا كومالاشتي خراب ويكرت كوا يوسف عليه السلام كوتا الزنداء آخرية سجن. صزن أدخوا هذا فرمي ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصير خمرة وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إن راك من المحسنين دو گانس لگریو صحیح کنم؟ خونیم بینی لخونی بینی یا شنبینی که و ترید کوشیده که در آرق خویش شنبینی خوراگ لس سریبو بالنده دیگر خورد پیام قدر نبیق نبی تأويلیه نبیق نبی تأويلیه اصلی او قضیتیه حقیقتی او قضیتیه ماله اینجا ملاحظ کن کلمهای نبیق بکارده نبیق نه لهم قرآن کلمهای نب بده خویسال اعلام شوازرب غلظ نبأ لبؤو هوالي بكار ديك هواالك هم قورو غرين بيتن هم لما صدرق بيتن كيكين كي بيتن كأو كا قضية آوائه لبرهن دي همو قرآن إذا ثم شعبك لبؤو هوالي بكاراتي كالعالمي غيب للاي خيرا هاتي لبو مروفش عما يتساءلون عن النبأ العظيم, العظيم. مثلا لبرهن ده آمبياء وصالحين كاتك هوالك خوبي دابن أوانج بخلشن ده ونبئكم نبئوني نبئوني بعلم اه إن جال ذربي كاتش بمشددي كم ويبقى أمباء أمباء لحالتي كم نبأ بكاراته شو كا بخوي هوالك يقدر هوالك يداه بله بهر حال نبئنا بتأويله بتأويله لبرهن داوي هولا شيء يقيني ده النكهة ولا شيء اعتيادي ولا مشي يقيني حقيقة ده. حقيقة. دقة ودق دوا وخوي دربسي راس توراس أو هذا لبستي كغتي أوعى. هذا في المقال لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نبأتكما بتأويلي قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بلا خير مكافرون. خورقتن لابدك رزق الله اخوي دزعم وخورقتيه بيت اندلوا يا كتابنا امن لا اخو خصناكم اخو خصناكم بالقوا عليك مصدر الشموسيه يا في هذيك الدماء كم ربي اخوي جوره ك ربي عالمينه ك خلق امر دزتيه او ذلك مما علمني ربي اني تركت ملت قوم لا يؤمنوننا بالله وهم بالآخرة هم كافرون إن جال دوايدا بدر دكه او خورا او هواريداينه همان أخورا كديت اللبو زنداني كان كبيشره بهيشي ويشي خوراكي أو نهاية او زنداني أو هم كزوي دزاني تباسه كمان أوني بلام اللبو يبزاني أي شهر نبقى خل لا يخايل اللبو ياتيا بواني راجع عندي إن جا ديتن دفرمي يا صاحبي السجن أما أحدكم فيسقي ربه خمرة أي برادراني دوستاني زندان ام ناره ای خوم بله خویشته نبینه برادر یویخ بس به حکم زندان یا صاحب السجن از اوس خوالبوی فرماند که بزن کلمه صاحب دلالت توم بکاردیتن نگا به مطلق که سو قص بخریده اینتون یک تن دغریته لا يخاونکی رب تو که منلیش اندک رب بله نگریته لا ربکی خوی نعم <نعنى> يا ربنا هذا <دل> ربه الآن سورة يوسف كلمة رب زربك نعم فقط لو ملكه نعم دو بار دقراته عرقي تقديمي ملك شدكاته دقراته سيشخي خوي خويشي أو كابراب يشيها الله و أما الآخر فيوصلا بفتأكل طعر من رأسه بلعام أويتر لساردة دريتنو صلب دكريتنو دكوجريتنو ناناو دسي ناناو دسي ناناو دسي قضية الأمر الذي فيه تستفيان أو أولا مكوتا إياه فعلا ما هو الشكر تخيانت أو دوكسا همانشتين بسرها الدق أو دق أو يهي قراءه سر إشوكاريخوي أو يتريش صلبك راولة دارد أو تهي اللي سر إخوارده مرت إذن يعني الليلة كورتكي من بساكمان أو الليلة واضح بين بساك أوعي تأويل علمة عند بيه إنسانك علمه أبي أجا بيعمل تأويلك إيش بعث بع تأويل تأويل إيش أويا معنى حدثك وتعي بع بتجليك بديهوا باش عنش أتو احتمال بأوم أبدأه يعني احتمال بأوم حرنا واشتري دين دين تحليل. الشرنية دقة ودقة. دكتي. سياسي. أنا لو أنا دوكا زرع زربي فيها الشقادي بهلا دا احتمال هر ناقري, ناقري الملك بي إني سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضرين وأخرى يابسات. يا أيها الملو أفتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون. باشا دريتن لنا أدارو جاستخيخوي دفر دريتن حوت مانقام بيني كقلوبون حوت مانقاي كتريج لاوازو لاربون هاتن أوانيا وات هر وحفت غلغن مي سوزوجوان بيني حفت غلغن مي وشكات اواني لناورت هوال في مدن او تشيا واتايشيا سرودا سلا خو هلدغري سمعنا هك دبا خشيتن طبي اوان حتصن هنا نبرديان نازاني نان توانيت يبقن چونك او علمان نبو او توانان نبو يترو بدواي او كريكا رزغاري بو او بفاشاي غوت يقرب من ديالنا وزنتان يغلون درة أو دزانيت النوات أو كيا تفاصيل عليه سلام دد بس هذا كذا درة. قال تزرعون سبع سنين دعبا فما حصدتم فذروه في سنبوله إلا قليلا مما تأكلون. حصالة لسريع دائب دتين دع درويني دكان تانية أويد في بخونه حصالة <تصفيق> ثم يأتي من بعد ذلك سابع شداد يأكل ما قدمت لهن إلا قليلا مما تحسنون تحصن فعشان حف صار زورتون دا باران ناباري وشكصارية نهاتية زويق عمودة كل شيء أو نامنية زراعات نامنية وكات السود اللي يبينه سود اللي ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه عصن فعشان فعش حصله صالح إتر خوشية غوث يعني او بارنيك رحمته بركة له قوتيات رك خالك لا يوسفي تأويل لبو احداث شان لخون ب بس دوا دابينين إن شاء الله الجيش نسر يجلك خضري رحمة خاله لبي ببي حدثك الروداء أجز تأويل لك هاتن موسى عليه السلام عكسيا كان عكسيا حدثك الروداء وقيشنا روندا يوسف دلأ أو معانيتي رج دواه هذا دشيت ما مستحقه يعني يوسف عليه السلام نكهر ت تأويلي قضي كذا كا تأويلي خونا كذا ملكو احمد باشلو دكه ايش يشيله بودكه يعني بمستمر اجدكنتاك وحفصاله حفصاله كيتريا بكل شيء او لو زراعته يعني بنايل السكريه بناي عملي للسكريه النخر اوى صار يب كن كاين تحقيق دبي او نقطه يعني بيغمان اگر هر همو زانستك كتو كزانيد بيغمان دبي سود شيله بكري زانه علم في ازل العلميه <تصحة> لردى ك يوسف عليه السلام دزاني او اوها كاتب باشا كش قنعد دكاتن كتاويله كدروس تو الدروس عليه السلام للسجن आजाद دردينثو كارباري بيدو سبيد يوسف عليه السلام وفقه سناني خواهي وفقه او او امكاناتي او سناني لبردازبو حال دستيتن بواي كواه لخدالي او حد صالي كهاتيا خوشية باران زور دباري خلق هانده وسائلين لبودابين كهتن حر تيسر زوية همو بتينن همو بتينن او بقرق تاندن او او زوية بقلق زراعة دي كشتوكال ديتن همو بتينن انجا وسائل شجدابين كهتن لبودابين تدا تدا كاتن. او ابتدى حشار بدات تيده حل بقريت انت خزم كاتله بو تيقنسيتن تاكل خيالي او حصل نهاتي وردورده صار هاتي وردور نهاتي فاشا صالي اتصالي يا كمي هاتي سربتكاز هاتا ازو يسالي دوم يسالي دوم اوها بالشيوي تصو غاغرنا تحمل لاكات تحمل انزل السنبول يخش يعني نقولك كان ماكيا دغري هاتاكو تكنسي بليه او باش سودي سوق بمصر تواني مصر لا نعم مصر هاد الدور بري شي محتاجين مصر بون كالجولتين ازمر زغاتا لوج زياثر تواني <تصفيق> يسوع عليه السلام للرجال أو المعادلة كهيب بجوريتن أو أو أنا ما لي شيء باريك كومرتي تيناتي <تصفيق> لك كومر جاي مصري أو كاتي ما خوي تلر ايماني وزيادت الايمان ببيغمبره وبكذانا غركاني مصنات واني اخون اللي قدناه اخون زانا اه او اني كخون زاني اوكاتي او نكه ليش داوه دق او دق او هدرتو انجا اي شي شكل لازمكيه بمعنى كلمه مو هم كما تأويلة ترث للسورة يوسف. مل. آخر تأويل للسورة يوسف كهيت من. جرانوي داي كوبا بونيان. تأويل. شو كان عانش في بوي مصر أو كان هم دز أنا ما بسخهم أنا أرداء إنيا مصر شونه مصر عليه السلام سجدان ورفع أبوه على العرش وخر له سجده وقال يا هذا تأويل الرؤيا من قبل قد جعلها ربي حق بله امانك شوني نندر دا شوين إنزال يسوع عليه السلام أو لك فاز وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدوين بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي أمن الله بنت... كان إخوة بعض نوة... إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العالم حكم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحادث وكو نعمة باس او كي بشرة أو نشيد الصلاة وتواني بغشيلة وجزياتر تعليمي تأويل الأحادث في أركر. فاتر السماوات والله أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقيقي بالصالحين ماستجب دست كان دخول جاء قبلنا سورة كهف. زور بس تأويل, تأويل سورة كهف زيا سورة يوسف مال. عليه السلام. ما. تأويلي سورة كهف رداء كرد دا فعشان بينك موسى عليه السلام. مال. ولكن هذا هو موسى ان موسى عليه السلام كي لك رسوله هناك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ان هناك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك بندقي من دوزيو هيكل بندقان خوم او كمان خوا بخوم رحمة ام بيداع وعلم الشمبه بخشيه جدواه بده دخيو علمسي وعلمناهم من لدنا علمه وخا تاكيدكاتو امل لا يخ الا ان خمانه في نوع العلمه ايش علم التاويله اه علم التاويله كرتون او المهم عفوا لده ما مستبرسيرا او عبد الصالحه زوجتي لس النسراك ايا بيغمبر بويا بيغمبر نبوه ماله. يعني او مالون آ تنها او علم التاويله لبو بيغمبرانا يان تايبه يعني تايبه دنيبه بيغمبران بلكو خلكاني تريش عبد الصالح تريش خاي غوري او علم بيدبخشي عبد الصالحا ايمان دارشي او علم بدريتك غير الانبياء اذا نظرنا بابته كمان بس تبي او تصيروكي قصة زورة كورتاكي اوي بازاخين <تصفيق> زاري او احادثان لسر خضريها رحمة ورزاق وعلى السربي باني با اتفاق علماء بتايبتي هركاس غبيوتا بتفاصلكي بزاني لكتابي زاناي باي برس ابن قيم انا المنار المني في الصحيح والضعيب همو او حادثان ردكاتو كالسر خضريها قوي على أساس ما يوديه وخلده يبين. أو أنا همرد ذكعته. تاني أو حد شيء توكة أو بيا وأنه يضربه إنسانة شي صالح به متزرده أما أواني تركه تبي حادث جزر هي لسألوه كماء والدميني وتأقيم. ما وتا ده أو حد سنا همرد. بحر حام. أويك. دوم. كاتب يا غنبر نبوه. نخير. بلاه خويا جورا علمي تأويلي شديعتي. ما له. شو كا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علمه رحمة إنزا وعلم علم بيده إن جاتهم شاي قرآن بكين ما هماش يخواد فلم رحمة من دا أصحاب الكاف كبا مو علماء دزن أصحاب الكاف آميا نبينا نبينا إن تعليمي علمي إيش خوال لدها طوال عمره تباس علم تعليم والله آه خلش علم كيدرا وتعليم و... في العلم والجسم أنبياء بونا لبرنا علم خازني بري بس في أنبياء عبد قيتر أرى إزول لسلا حتى أو رأي, أو رأي راجح بو تا تا حال موسى عليه السلام دري قال له موسى هل التبعك على أن تعلمني مما علمت وروش داء؟ إذا ما توان مش شوية نتكلم متى أو روش داء دا في بدر في كري هذه منش روش للقرآن برانبر غيب خارها تيا غي واق روش أو حالته كإنسانك بقى تأستغله فهم وتيجي كامل بي يعني كامل بي وبا بندش بيبيو بروش دواه كهيز غلو خوشو نار الشيخ دناه الذلوني نبنيتن أو الرشدة أولئك هم الراشدون آه. إيه قال إنك لن تستطيع معي صبر وكيف تصبر على ما لم توحد به خبر تبقى أول نقطة شميه ما بزانه لأنه لا تتعلم عن الصبر تصوني صبر دقيل السر وكأتو إحاطة نداد بزانة الدوائش كأتو ببعزكين مشكلة الزور بي مروفكان وإحاطة باشتغنها كأتا موقفش برامر دقري لأنه لا صبر في ده بروح علم الناس موضوعي رسوله بس الرسالة زيادة بس دي. أه المهم توش موسى عليه السلام من إن شاء الله صبر یا کم شد سالی پاپورش تبدیل پاپورکی کنده که بیاو؟ اکثر بذروب دیم سالی سلام دلیق اوه پاپورت کن که لب اوی خلق نقوم بیو فتیه است کسی که ایشکت است اشیو نقرت کدی است اشیو دزیو خرافت کدیا؟ اه ایش پیدا کردیم گفت نم گندات وای صبر بگری گفتی او جارش آم که آو جارش زوری نبرد توشی مدارشید جوان و خیال بونو من علخی بوساد از آرزویتر تو کوشنات غور خطرتر بو. خیلی زد. گویی گویی من داشتی زکی جوان پال خیلی دکوژی گویی نمی‌گوید نتوانی صبر بگیری گویی آزاده آخر جالب اگر آمدم کرد حاکی تو او دید جالبی دام. آل می‌هم رویش نگیش نش ارشیگور شر شارشی آوادم بر سیام میستانان خوکس آمیان داری نکردند. بلامعافیه واسه آخه دیوارش شدید بو خوار بو. رئيس بروخيا. هذا كان مسابقتي وراء الديار. الساخر. مسابقتي لولا صاريك كريت ورناكر. أجاب في فرمو قال هذا فراق بيني وبينك. لا لا. توه ملقيك جالب منه. ناتواني. الدواء كانش غير مألوفة يعني. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا سأنبئك. زان التعليمي. بكارتي لب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 أو رحمتك خاب عبدي هذا و أبو رحمة لبو صاحبي فابورا كي إذا أنا أما أيدوم من دارا داكو بابي زور صالحنا بلام من دارا لمستقبل تغيان وكفر دابو لو كشنا كي بالنسبة لأوديوارش من صالح لبني شيء كنزك إياه حتى جورابن لبو خان سود من بلي نوك أوقا ومايك ساتس نوك بدي برق، موسى أو عليه السلام كذاني حكى تقاليد، تليرة قصة ك هو تسليم, تسليم. يعني دي، تأييبي، أنا ك هو سيدرس يورق. كمان قبل ما مثلًا خلقه بسحارك أو رسوله أو سحابي صار الحكودة بيقوله أو بعشوخ أسيزورة هادب لو قصيتي ولو تهاتي وديت ما <مسلنخل> فيرك أو إنزين مثلًا عندك هسي أو كتاب دليل أو كمان مثلًا خلقه لرئي مثلا الرياضي ما يسمى بالرياضة الروحية دقات مستوى علمي لدوني فيها ده أو أنا تفاصيله أنا ما يش ماني بس قصي زول السكراء داش كله لما استقبل قصي لسبر كله رأي خوش ماني بس أما بقى بتكمل لسه تأويلي نبيه بها ماشي ولا بوي يسفيش على عماشي نبيعنا بتأويل مالا. همان كلمات با. همان دست من تأويل الحاجز دون علمه إذا اول الرجال تعليم ما مستلو دقيقة سو لو لو لو تون ده إيمان داران تون تحقيقي أوش تانا زور والا من قبل گفته است که ایمانی برس لونه خون نویل بود رضایکان زیادتر بیتونه خواهی کرده زیادتر الهام داده توفیقی بدالوی اشتکان رم بکاتو تأولی احداث کامکات لو زمان تصمیم استفاده کن لوا علم داد که یه سوم بده ستیمین. به قومان خلق و امر هر چی بون خلقي بسرد إنسانة يعني بيني خلق كديه وتدبير أمر بس هادا كتنياء إنسانة أو الت يعني تي خلايا إلا بين خلق امر. في خاروبار خان خوان بجوانی برای دبن لپپولشی بگیره تا فی لشیله استیرش بگیره تا زویله باران همو له مان کاج سوزدل به خویدبن تسبيحات خوید کان حمد خوید کان قانیتن له به خوای مطیعن له به خوای بله تانيه امروا د توانیتن به اراده خوید بشیدون بک انک بلاری د بیا براستابات له مان کاج د خوابه بشیوشی اوحينا الیک روحا من امرنا لبو ام روحي كرتك اجر مروف دوي دومي امنه نوش لالانا سيخنا لنا نقول لنا نقول لنا نقول لنا نقول لنا نقول لنا نقول لنا نقول لنا نقول لنا نقول لنا نقول لنا او آمروفا وردور دا برز دبتو وردور دا آسوي لدبتو وردور دا دتوانی علم پاک به خوای زیات رودارو کند خوینتو آه دتوانی خوای تفقه کو خویل دست بونور لسر جیانی مروباتی باقدر برز بونوی باقدر ترکیبونی ل ل مزالت قوای ایمان و علم وفق رشد کی باقدر او رودارو کان و خوی دبینت و خوی دبین فلا بيجو من أو أستوشت عيبه إنك هركس خستها إيش كدن شيء باجديه للسان إيش كدن شيء باجديه بيتند وشو هذا وصديقين أو أنا لا حموس ردماني كهابونا لا هرس دم ممكن زور كات خلق بعض دبي بعض واز او خيال ونخر مثلا مثلاً لبونو من دين إمام عمر زاي خوائي اللي أبي كسباكي اللي ها يا الجبل هو يعني أستي او برز امري لا قالنا وصولي اساسيتي هاي جردت 10000 مستلزمات او ممكن نمانت دعوا كان هم لايك سوديان لي ورقت فيه ان شاء الله لير ديروا كوتي القيام زرمان